الموقع الرسمي لفضيله الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, لكم هذه, يقدم لكم هذه الماده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين مواصلة لما بدأناه سوف أتناول اليوم حقبة من التاريخ وسوف أتحدث عنها وهي من أصعب الحقب وأكثرها حساسية وتعقيدا، وذلك لسببين السبب الأول لما وقع فيها من الخلاف والقتل والثاني لأن هذا وقع في وجود الصحابة فإننا نجد أن عليا قد خالفه رضي الله عنه طلحة والزبير وهذا قد يشكل على كثير من الناس ولكننا نتعامل مع هذه الفترة الحساسة الخطيرة من تاريخ الإسلام بقواعد والقاعدة الأولى أنه لا أن الخلاف الذي وقع بين الصحابة ليس هو خلاف الحق والباطل إنما هو خلاف الخطأ الاجتهادي المغفور له أو المغفور لمن خالف فيه ولا نستطيع الحكم عليها إلا من الرواية الصحيحة فإن هذه الفترة كتب فيها من التاريخ ومن الروايات ما كتب ونحن بحاجة إلى تنقيح الروايات نفسها ومن ثم الوصول إلى حكم صحيح والقاعدة الثانية أن الذي وقع بين الصحابة إنما كان فتنة فتنة الجمل لأن الفتنة الحق فيها لا يتضح الفتنه لما تموج وتضطرب لا يستطيع أحد أن يقف على حقيقتها ولذلك لما سئل افذاذ الأمة من علمائها عن قتال الصحابة لبعضهم قالوا أهل الجنة قاتل أهل الجنة وقال الشافعي رحمه الله تلك فتنة طهر الله منها أيدينا فلنطهر ألسنتنا و الذي ينبغي أن نعتقده أن نعرف الحق لجميعهم وأن نعرف الفضل لكلهم فكلهم من أهل الخير ومن أهل الفضل ثم أن الخلاف الذي وقع لم يكن بأيدي الصحابة نحن نتصور السنة التي تولى فيها علي رضي الله عنه الخلافة سنة 35 كانت الفتوحات وازداد عدد المسلمين من, من لم يتربوا التربية الصحيحة ولذلك صارت جموع الناس ممن ضعفوا وممن لم يرسخوا في الإسلام وبالتالي أقول إن هذه الحقبة التاريخية مع صعوبتها غير أن علي رضي الله تعالى عنه بويع في هذه الحقبة وقد قام بأعبائها حق القيام وقد أقام بواجبه أتم القيام لم يتوانى ولم يتردد رضي الله تعالى عنه في القيام بمسؤولياته وقد تكلمنا في الدرس الماضي كيف أبوه علي علي رضي الله عنه والحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الناس أن الذين قتلوا عثمان هم الذين قتلوا علي رضي الله عنه إن الذين قتلوا عثمان كانوا أكثر من ألفي شخص هو جيش غير نظامي لما بوي علي علي انضم قتله عثمان إلى جيش علي وأشكل هذا على بعض الصحابة ولما وصل بعضهم إلى الكوفة والبصرة من قتلة عثمان رضي الله عنه كثير من أهل البصرة وأهل الكوفة من المتدينين ممن لم يشاركوا في قتل عثمان أرادوا أن يقتصوا لعثمان رضي الله عنه من هؤلاء وعندها تعين على طلحة والزبيل وعائشة أن يخرجوا إلى الكوفة وإلى البصرة شعارهم ان أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وشعارهم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس وكان موقف علي رضي الله عنه حرجا عليه أن يحافظ على الدولة وعلى تماسكها وأن لا يدع الناس يقتل بعضهم بعضا ويصفي بعضهم بعضا وعلي رضي الله عنه لا يلومه أحد ولا يلام قام في تقديري بمسؤولياته كاملة كخليفة للمسلمين مبايع ولو تقاعد علي رضي الله عنه لم فرط نظام الدولة ولنهارت الأمة ولعمت الفوضى فأراد علي أن يضع الأمور في نصابها خرج أيضا إلى الكوفة حيث جيش طلحة والزبير وعائشة وفي جيش علي قتلت عثمان لم ينضموا إليه بأمره إنما انضموا إليه لأنه طرح نفسه كخليفة فجاء هؤلاء وبايعوه فكان رأيه علي رضي الله عنه وهو الصواب وهو الحق أن يقيم حاكمة عادلة للقصاص من قتلة عثمان حتى لا يدعي الناس دماء بعض لأنه في هذه الفتنة أي زول زعلان من زول ممكن يقول فلان ده من قتلة عثمان يقتلوا يعني الحاكم لا يتصرف كتصرف عامة الناس الحاكم من واجبه أن ينصف حتى الجاني أن يوفر له محاكمة عادلة ليدافع عن نفسه، فإذا ثبت تورطه كان علي رضي الله عنه سيقتص منهم في هذه الأجواء وجد قتله عثمان الفرصة فحركوا الفتنة لأنهم يعلمون أن استقرار الدولة يعني رقابهم ويعلمون أن علي سيقتص منهم وهنا بد أن انبه إلى مسألة أن قتلت عثمان حرق الفتنة في الروايات الصحيحة وكثير من الناس يقول قد يقول كيف هل تتصور أن رجلجة ودهماء أكثر من ألفين شخص يعلمون أنه سيغتص منهم هل سيتركون المجتمع ليهدأ بمن فيهم أمير المؤمنين الذي بايعوه ليحتموا به فلما علموا أن الأمر إذا استقر لن يحميهم إن علي رضي الله عنه كان كلما وقف موقف في جيشه وهو يحس أن قتلت عثمان في الجيش ولكن لا يعرفهم بأسمائهم وليست له بينة تجاههم كان يقول اللهم لعن قتلة عثمان في البر وفي البحر وكان يلعن من شارك على قتل عثمان ولو بكلمة وكان يقول إني مرتحل فلا يتبعني من شارك في قتل عثمان رضي الله تعالى عن علي لا تقبلن من التوارخ كلما جمع الرواة وخط كل بنان اروي الحديث المنتقى عن صحبه سيم ذوي الأحداث والاسنان كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان واقبل روايه جعفر بن محمد أي جعفر الصادق فمكانه فيها أجل مكاني وعرف لأهل البيت واجب حقهم وعرف عليا أيما عرفاني لا تنتقص ولا تزد في قدره فعليه تصل النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني ولعن زنادقه الروافض إنهم أعناقهم غلت إلى الأذقان جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد ملة صاحب الإيواني بغضوا كما لعنوا صحابة أحمد وودادهم فرض على على الإنسان ثم الرواية الصحيحة تقول أن عليا لما شارف على جيش طلحة والزبير وما كان في نفسه أن يقاتلهم وما كان في نفس طلحة والزبير أن يقاتلوه فأرسل إليهم علي رضي الله عنه القعقاع بن عمرو فاجتمع بهم وسألهم عن ما يريدون فأخبروه أنهم يريدون القصاص من قتلة عثمان فقال لهم أتنازعون عليا في حكمه وبيعته قالوا لا ننازعه وهذا يؤكد أن الصراع لم يكن صراع سلطة ولا كراسي كما قال فرج فود ومن تبعه من المتردية والنطيحة والموقوذة وما أكل السبع من العلمانيين فقد أقروا للقعقاع فناقشهم القعقاع نقاشا موضوعيا بأنهم عليه أن يساعدوا عليا في القصاص من قتلة عثمان وأخبرهم عن نيه علي في ذلك وقد كان هذا خافيا عليهم فأخبرهم القعقاع رضي الله عنه بأن علي نوي ذلك ولكن لن يتم ذلك إلا إذا وضعوا أيديهم في أيدي علي واتفقوا على أن يكون هذا في الصباح ونام الفريقان أهدأ وأجمل وأطيب ليلة وفي الليل اجتمع قتلة عثمان كما روى ذلك ابن كثير في البداية والنهاية وروى ذلك الطبري في تاريخ الأمم والملوك وقال هؤلاء هل تعلمون هذا الصلح الذي سوف يكون بين علي وطلحة والزبير إنما ثمنه دماؤكم وقد صدقوا في هذه حقيقة إذا اجتمع الصحابة سيقتص من هؤلاء فاقترح أحدهم قتل علي وهم من جيش علي اقترح احدهم قتل علي وهو الاشتر النخعي وقال ابن السوداء وابن السوداء لم يعرف اسمه ولكن الكثير يرجح انه عبد الله بن سبأ اليهودي ولعل ابن السوداء هو الاسم الحركي له واحيانا يسمى بالموت الاسود وابن السوداء فقال لهم لا لو قتلتم عليا لقتلتم ولكن اوقعوا القتل في الفريقين فقام بعضهم في تلك الليلة متسللا مختبئا إلى معسكر علي فقتل منهم مقتلا وذهب بعض في نفس اللحظة إلى معسكر طلحه والزبير فقتل منهم مقتلا فقام الفريقان وقد هاجوا ولكن علي رضي الله عنه كان عاقلا فأمر الناس أن يترووا لنرى كيف وقع القتل لكن علي كان يقود جيشا فيه عشرة آلاف لم يكن فيهم إلا مئة صحابي فقط تخيل أن هؤلاء يريدون حملوا عليا حملا ووقع القتال بين الفريقين فوقعت المقتلة العظيمة وهاجت الفتنة وانسحب طلحة طلحة والزبير وهذا يؤكد على أنهما ما أراد القتال لما وقع القتال انسحبوا والدليل على ذلك أن طلحة قتل في العراء وأن الزبير قتل في طريقه عائدا قتله عامر بن جرموس وهو من الذين شاركوا في قتل عثمان أيضا هو من الأعراب وقد قال علي رضي الله عنه وهو يبكي بشر قاتل ابن صفية بالنار آه هذه آه مشكلة لا شك أنها فتنة عظيمة وبعد ذلك قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في جيش الشام ولم يكن جيش الشام جيشا عاديا لم يكن كجيش طلحة ولا الزبير ولا عائشة هذا جيش ليس نظامي ولكن جيش الشام كان جيشا نظاميا وبالاتفاق أهل الشام أفضل من أهل العراق وعلي أفضل من معاوية لكن جيش الشام أفضل لأنهم أطوع لقائدهم كما قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية أما أهل العراق هم الذين قتلوا علي نفسه إن الذين قتلوا علي رضي الله عنه هم الذين كانوا في يوم من الأيام من جنده وجيشه وكان شعار جيش الشام ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا وكان معاوية حق الناس بدم عثمان لأن عثمان هو عثمان ابن عفان ابن أمية ابن عبد شمس أموي ومعاوية ابن أبي سفيان ابن حرب ابن حرب ابن أمية ابن عبد الشمس وعثمان ابن عفان لعله ابن ربيعه عفان من ربيعة وربيعة أخو حرب أو أخو أمية فبالتالي جاء قتال صفين وانتهى قتال صفين بالتحكيم وقصة التحكيم للأسف الشديد كما جاء في كتاب سنة خامسة ابتداء زمان أن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الاشعري وهذه قصة باطلة أبو موسى الاشعري من أعقل الناس كان من الأربعة الذين يتم استفتاؤهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله حي عليه الصلاة والسلام وعمر بن العاص لا يفعل هذا إذا كنت أنت أخي المسلم تستنكر فعل عمر بن العاص فكيف يفعله عمر بن العاص؟ الذي كان أميرا في ذات السلاسل على سرية فيها ابو بكر عمر هل أنت تفعل هذا؟ إذا كنت لا تفعله فإن عمرو بن العاص شهد له من لا شهادة أعلى من شهادته شهد له رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لما قال عمرو بن العاص من صالح رجال قريش هل تظننا ان رجلا يقول عنه رسول الله من صالح رجال قريش يكون مخادعا وكذابا هكذا قال صلى الله عليه وسلم وحديثه في السلسله الصحيحه اسلم الناس وامن عمرو بن العاص والمؤمن لا يكذب كيف يكذب عمرو بن العاص وقد شهد له النبي عليه الصلاه والسلام بالايمان كلنا الان يدعي الايمان ولا يستطيع احد منا ان يجزم بانه مؤمن ولكن عمرو بن العاص مؤمن رضي الله تعالى عنه روايه التحكيم وردت من روايه سيف ابن عمر الضبي التميمي وهو كذاب ومتشيع وورد من روايه ابي مخنف لوط بن يحيى فكيف تقبلون هذه الروايه الروايه الصحيحه هي روايه الدارقطني ولم تبرز روايه الدارقطني عند الناس لانها تحافظ على نزاهه الصحابه وعلى عدالة الصحابة ورواية الدار قطن أن تحكيما وقع ولكن لم يرد فيه عزل علي ومعاوية معا إنما تم الاتفاق في دومة الجندل على أن علي إمام مبايع ويعطى علي رضي الله عنه ستة أشهر للقصاص من قتلة عثمان فإن وفى فقد تم الأمر وإن لم يوفي تنقض البيع منه ويبايع الناس غيره وأصلا لم يكن معاوية منازعا لعلي وليس ندا له رضي الله تعالى عنهم جميعا قاتل علي رضي الله عنه أهل صفين ولم يكن قتاله قتالا عقديا إنما كان مفروضا عليه وكان علي رضي الله عنه خليفة الراشدي ولذلك كان نزيها حتى في قتاله مع اهل صفين كان لا يجز على جريحهم وكان يداوي جرحاهم لما يحول الليل بينهم وكان رضي الله تعالى عنه إذا وجد القتلى لا يميز بين قتل الشام وقتل العراق يصلي على جميع القتلى رضي الله تعالى عنه وبعد قصة التحكيم خرج الخوارج وهذه من أكثر حقب التاريخ خطورة فقد ظهرت فرقتان الرافضة الذين يغالون في علي والخوارج الذين كفروا عليا رضي الله تعالى عنه وأرسل إليهم علي رضي الله عنه ابن عباس فناظرهم في حروراء وهو مكان تجمعهم فرجع منهم ثمانية آلاف وكانوا اتناشر ألف فرجع منهم ثمانية آلاف وبقي أربعة آلاف ورجع الثمانية لأنهم عاطفيون بعض الناس يريد أن ينصر الدين بالعاطف والتهور ودين الله لا تنصره العاطف ولا التهور أوصى علي رضي الله عنه ابن عباس قال ناقشهم بالسنة فإن القرآن حمال أوجه ورجع منهم من رجع البقية الأربعة آلاف اجتمع قوادهم عبد الله بن واهب الراسب وحمزة ابن سنان وزرعة ابن البرج الطائي وزهير بن حرقوس السلمي وعبد الله بن شجرة السلم وأمروا عبد الله بن واهب أميرا وقادوا ثورة مسلحة ضد الدولة الخوارج من أسوأ الفرق في تاريخ الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ستمر قمارقة على حين فرقة من المسلمين تقاتلها اولى الطائفتين بالحق وأولى الطائفتين بالحق علي رضي الله تعالى عنه ولما وجد علي رضي الله عنه أنه يقاتل الخوارج بذات الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا به يطمئن على أنه أقرب إلى الحق واهل السنة يقولون أن الحق الاجتهادي مع علي رضي الله تعالى عنه والذين خالفوا عليا من الصحابة لكل أجر ولعلي أجران رضي الله تعالى عنهم جميعا قاتل علي الخوارج في النهروان يا سلام خمس سنوات لم يرتاح فيها علي ابدا قاتل طلحه والزبير في الجمل وقاتل معاويه وعمرو بن العاص ومعهم خيار الناس من العباد وكان فيهم صحابه كابي الدرداء وغيرهم بل حتى قيل ان عقيلا اخو علي كان مع معاويه المهم قاتلهم في صفين وبدأ يرتاح فنبتت نابكة الخوارج فقاتلهم علي رضي الله عنه وقد عانى في هذه الخمس سنوات من خلافته معاناة شديدة لكنه في تقديري قام بالواجب قياما كاملا ولم يتوانى في مسؤولياته كخليفة كان حاسما وكان صارما وكان مسؤولا حق المسؤولية زهير بن حرقوس السلمي من الذين اجتمعوا في بيت عبد الله بن واهب الراسبي من الذين شاركوا في قتل عثمان وها هو الآن يؤلم الناس على قتل علي رضي الله تعالى عنه وقال علي مثل عثمان الخوارج من أسوأ الفرق ألم يقل عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذو الخويصر التيم غائر العينين ناتئ الجبهة اثر التهجد على عينيه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فانك لم تعدل والله هذه قسمه ما اريد بها وجه الله الخوارج يطعنون في رسول الامه صلى الله عليه وسلم فقال ويحك من يعدل ان لم اعدل انا الا تامنونني وانا امين من في السماء ياتيني الخبر منه صباح مساء فقال عليه الصلاه والسلام لما اراد عمر قتله سيخرج من ضئضي هذا والضئض الأصل من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه وفي بعض الروايات شر قتلى تحت أديم السماء لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلعات كلاب أهل النار يقتلون اهل الاسلام ويتركون اهل الاوثان الخوارج الذي قتل علي رضي الله عنه عبد الرحمن بن عمرو بن ملجم الحميري الكندي الخارجي جاء في وصفه انه كان اسمرا وافلجا كثير الشعر جمه شعره الى اذنه كان من احسن الناس وجها علامه الصلاه في جبينه تكاد تكون جرحا غائرا من كثره العباده عنده جلد لما عذب بعد قتل علي ما تالم ولما جاءوا عند لساني ليقطعوه بكى قال اخشى ان تمر علي لحظه لا اذكر الله فيها وقد قتل عليا انظر الى هذا التناقض في الخوارج من الذين قاتلهم علي يوم النهروان وكانهم علي ان يطمئن فقلب القتلى لانه سمع حديثا نبويا على ان الفرقه لما تقع والمقتل تقع بين المسلمين فإنه ستخرج مارقة وقد وصف الذين خرجوا أن فيهم رجل يسمى بذ الثدية وسمي بذ الثدية وهو كان من الأربعة آلاف الذين بقوا بعد أن نظرهم ابن عباس بقيالة عبد الله بن واهب الراسب ذي الثدية ومعنى الثدي أن يداه قصيرة كأنها ثدي امرأة كريه الرائحة قلب علي رضي الله عنه فلما وجد الثديه معهم خر لله ساجدا ولقد عامل علي رضي الله عنه الخوارج بغير معاملته لأهل الجمل وصفين أهل الجمل وصفين كان لا يجز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم لو واحد قام جار يمزكه أما الخوارج إذا وجد جريحهم لم يداوه إنما أجهز عليه وقتله وإذا جرى منهم أحد تتبعه حتى يقتله فافناهم في النهروان وهذا يدل على أن قتاله في الجمل وصفين كان قتالا اجتهادية وأن قتاله في النهروان كان قتالا عقديا كيف قتل علي رضي الله تعالى عنهم الأبطال والعظماء في التاريخ يقتل الواحد منهم واقفا ويموت على طوله الخوارج كما استفنى عباد يطيلون الصلاة إذا أراد أحدهم أن يصلي بعض الظهر نافلة أو أن يركع أحدهم ركعتين يصلي الأولى بالبقرة والثانية بآل عمران أربع أجزاء في ركعتين نافلة وبعد يمشوا النار ومش في النار كلاب وأهل النار لأن المفهوم تجاه الدين مفهوم خاطئ ومنحرف يكفرون الأمة والمجتمع ويحملون السلاح ضد الدولة وضد الأمة المسلمة الذين بقوا من النهروان قلة اجتمع ثلاثة منهم خارج الكوفة عبد الرحمن ابن ملجب الحميري والبرك بن عبد الله التميمي وعمرو بن أبي بكر التميمي وتذاكروا أهل النهروان وما كانوا فيه من العبادة وقالهم خير منا ولا خير في الحياة بعدهم واتفقوا على قتل ائمه الضلال وحددوهم وهم علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمري بن وحد واتفقوا على يوم لقتلهم وكان يوم اجتماعهم في السابع عشر من شعبان قالوا بعد شهر في السابع عشر من رمضان كل يذهب إلى بلد البلد التي فيها من يحدد, من يحدد له ويقتل ائمه الضلال في يوم واحد وتعاهدوا وتواثقوا وتحالفوا وتواثقوا على ذلك فانبرى عبد الرحمن بن مرجب لقتل علي وانبرى البرك لقتل معاويه في دمشق وسافر عمرو بن ابي بكر التميمي الى مصر لقتل عمرو بن العاص دخل عبد الرحمن بن ملجم الكوفة وأخفى الأمر حتى عن الخوارج الذين هم في الكوفة في سرية تامة وهنا تأتي الأحاديث النبوية الصحيحة حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي مرة أتعرف أشقى الأولين صاحب الناقة اذ انبعث اشقاها ناقة صالح ويسمى بقدار ابن سالف أتعرف يا علي أشقى الآخرين قد الله ورسوله أعلم قال من يضربك على قرن رأسك بالسيف ويخضب لحيتك بالدم وانبرى أشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجب لقتل علي والعجيب أن عمران بن حطان شاعر الخوارج قد امتدح عبد الرحمن بن ملجم على قتل علي بشعر يقول فيه يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من إني يوما فأحسبه أو فالبرية عند الله ميزانة. يقول أن, ان عبد الرحمن بن ملجم نال الخير والاجر الجزيل لانه قتل علي رضي الله عنه امه منكوسة في فطرتها مطموسه في بصيرتها نسال الله السلامه والعافيه من الضلال وفي مسجد الكوفه امراه من الخوارج عابده وزاهده ويعتبرها الناس انها ذات جمال فائق تسمى بقطام بنت الشجنه وقومها تيم الرباب تيم من القبائل في منطقه الرباب كان علي رضي الله عنه قد كتق علي رضي الله عنه قتل اباها وقتل اخاها في روى فجاء عبد الرحمن بن ملجم ليخطبها فقالت مهري ثلاثة آلاف فأعطاها وعبد فاعطاها قالت وقتل علي قال لها والله ما أتيت الكوفة وما دخلتها إلا لقتل علي فتزوجها وبنى بها فقالت له ذات مرة قضيت حاجتك قم واغض حاجتي قال عاهدت أصحابي على قتله في يوم معين منتظر يوم سبعتاشر رمضان قطام كان لها رجل من اهلها يسمى وردان قالت لوردان وردان كن رذان رذان يعني معاونا لعبد الرحمن بن ملجم قلت زي كمان في قتل علي وعرض عبد الرحمن بن ملجم الخارجي على صاحب له يسمى شبيب بن بجره الاسلمي قال له عرض عليه قتل علي فابى واستعظم الامر شاف الموضوع كبير قال علي قريب النبي وصيره وصيره وأنت تعلم سابقته في الاسلام فقال له عبد الرحمن بن ملجم اسمع هذا الحوار حتى تنظر الى ضحاله الفكر وسقامه المفهوم قال له عبد الرحمن بن ملجم لشبيب اتكفر عليا قال لا اكفره جاءه من باب اخر قال الم يقتل علي فلانا وفلانا من اصحابنا يوم النهرمان قال نعم قال ما تقول فيهم قال من أعبد الناس قال إذا نقتل علي قصاصا فوافق الشبيب بكل هذه البساطة والقصاص لا يمكن أن يقوم به أحد الناس وكثير من الشباب الآن يمكن يريد أن يفعل أشياء أو أن يقتص في وجود دولة المسلمة هو يريد أن يقتص للإسلام وليس هذا من حقه هذا افتيات على السلطان وباب من أبواب الفوضى العارمة في بلادنا أو في بلاد المسلمين كمنا. عبد الرحمن بن مرجم لعلي وهو خارج في السابع عشر من رمضان كمن له بالسيف أما البرق نرجع إلى الشام في نفس المواعيد خرج لقتل معاويه وكان معاوية جسيما والليلة مقبرة مقمرة. القمر فيها مكتمل يوم سبعة عشر رمضان فرأى ظله من الخلف شاف ظله وكان معاويه حذرا فعمل حسابه لما دنا منه واخرج الرجل خنجره مسموما او سيفه وأوقعه في معاوية وقع معاويه على الارض فوقع السيف في فخذ معاويه في وركه فجرحه وجاء الناس وامسكوا بالبرك وكان السيف مسموما فجاء الطبيب الى معاويه وقال له اما ان اقويك بالنار واما ان اسقيك سقيا تقطع السم ولكنها تقطع نسلك فقال معاوية اما السم اما النار فلا طاقة لي بها وأما النسل ففي يزيد وفي عبد الله خيرا فشرب وبرئ وجيء أبي البرك لقتله فقال لمعاوية سيقتل خصمك اليوم هذه الليلة أطلقني فأبى معاوية فقتلها اما عمرو بن ابي بكر التميمي فقد ذهب إلى نفس المواعيد في مصر وكان عمرو بن العاص يخرج إلى الصلاة يصلي بهم وكان في ذلك اليوم مريضا في بطنه فخرج خارجه ليصلي بالناس وخارجه هو رئيس الشرطه فجاءه عمرو بن ابي بكر التميمي وقتله وبعد ذلك قبضوا عليه وتبين أنه قتل خارجه وليس عمرو بن العاص فقال اردت عمرا واراد الله خارجه فصارت مثلا كمن عبد الرحمن بن ملجم لعلي ولا يمكن لعبد الرحمن ولا لالاف من أمثال عبد الرحمن أن يقتلوا عليا إلا غدرا كمن له فلما خرج خرج إليه فجأة وضربه من الجب كان على اليمين ضربه في نفس الموضع الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لجتحقق نبوته صلى الله عليه وسلم وليسيل الدم على لحية علي وليكون عبد الرحمن بن ملجم اشقى الآخرين على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم ولما قبض عليه قال اشتريت السيف وسالت الله ان يقتل به اشقى الناس قال له علي صدقت ستقتل انت به وفعلا قتل عبد الرحمن بن ملجم بسيفه وجاءت ام كلثوم بنت علي وقد قتل زوجها عمر في صلاه الفجر على يد ابي لؤلؤه المجوسي فيروز غلام المغيرة وقتل علي رضي الله عنه في صلاة الفجر فسألت عبد الرحمن بن عن كيف قتل أباها هي تعرف أن أباها فارس ضرغام وبطل همام قال لقد اشتريت السيف بألف درهم وسممته بألف درهم كل يوم أسمم السيف لمدة شهر ولقد ضربته ضربه لو ضربت بها أهل الكوفة لصاحوا غير عن أن علي لم يتاخخ الهاشمي القرشي رضي الله عنه وما كانوا ليقدروا على مثله إلا غدرا ومنذ أن طعن علي ما فارقت لا إله إلا الله فما وقد أوصى علي رضي الله عنه أبناءه وصية جامعة من أفضل الوصايا كتاب مفتوح ومدرسة عريقة كفيلة بأن تدرس في الجامعات قال أوصى الحسن والحسين بتقوى الله والصلاة والزكاة وكظم الغيظ وصلة الرحم والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين والتثبت في الأمر والتعاهد للقرآن وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الفواحش ووصاهما بأخيهما محمد بن الحنفية ووصاه بهما بما وصاهما وأمره أن يعظمهما وأن لا يقطع أمرا دونهما وكتب كل ذلك في كتاب وكان آخر ما خرج من فمه وفادت روحه فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى بهذا نكون قد انتهينا من حقبة من أصعب حقب التاريخ أتعامل معها بحساسية مفرطة أقرأها بتوجس وأتكلم عنها بخوف وأسردها وأنا قلق خشية أن أقدح في من لا أساويهم دينا ولست ممن يقدر على الحكم عليهم من مثلهم حتى يحكم عليهم يخطئهم أو يقدح فيهم ديننا كما قال أيوب السختياني من أحب أبا بكر فقد أقام الدين ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله ومن أحب علي فقد أخذ بالعروة الوثقى ولا يقبل لأحد عمل حتى يكون قلبه سليما لهم جميعا لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وشيعة الشيطان إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق او جاني مدحوا النبي وخون أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان حبوا قرابته وسبوا صحبه ورموهم بالظلم والعدوان قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفس ذلك الرجلان وهما اللذان تظاهران لنبينا في نصره وهما له صهران أبواهما أسمى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان أبواهما أسمى صحابة أحمد يا حبذا الابوان والبنتان بنتهما أسمى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان وهما وزيراه اللذان هما هما بفضائل الأعمال مستبقاني وهما على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان أسماهما أزكاهما أوفاهما في الوزن والرجحان أسناهما أزكاهما أقواهما أخشاهما في سر والإعلان صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان يعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلاني وأبو المطهرة التي قد جاءنا تنزيهها في النور والفرقاني أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني هي زوج خير المرسلين وعرسه هي زوج خير المرسلين وعرسه وعروسه من جملة النسوان هي حبه هي أنسه هي الفه صدقا بلا إدهاني أوليس والدها يصافي بعلها وهما بروح الله مؤتلفان لما قضاء صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني أعني به الفاروق فرق عنوة بسيف بين الكفر والإيمان هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحظ ظلام وباح بالكتمان ومضى وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان من كان يسهر ليلة في ركعة وطرا فيكمل ختمة القرآن ولي الخلافة صهر أحمد بعده أعني علي العالم الرباني زوج ولي الخلافة صهر أحمد بعده اعني علي العالم الرباني زوج البتول أخ الرسول ورقنه ليث الحروب منازل الأقران سبحانه من جعل الخلافة ردبة وبنى الإمامة أيما بنيان واستخلف الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في النبوة الثاني أكرم بفاطمة البتول وبعلها وبمن هما لمحمد صبطاني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 والويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصياني ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسران لسنا نكفر مسلما بكبيرة فالله ذو عفو وذو غفران لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بنان إروا الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحداث والأسنان كابن المسيب والعياء ومالك والليث والزهري أو سفياني واقبل رواية جعفر بن محمد فمكانه في فيها أجل مكاني وعرف الأهل البيت واجب حقهم وعرف عليا أي ما عرفاني لا تنتقص ولا تزد في قدره فعليه تصل النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني إلى أن ألتقيكم إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته